ماقدرش اقول احساسي كان لعبه في ايديك عشان احساسي هو اللي كان حيموت عليك Oh حبيتك حب محدش حب والحد مفيش وبرغم الحب اللي انا حبيته محبتنيش حبتك حب محدش حب والحد مفيش وبرغم الحب اللي انا حبيته Idea news c'est